لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم يجب أن تجهز عربة في مؤخرتها بظوء وضعية يرسلاني نورا أحمر غير مبهر ويجب أن تمكن هذه الأضواء من مشاهدة العرب ليلا على مسافة لا تقل عن 150 مترا